على موقع نداء الإسلام الحمد لله الولي الحميد العظيم المجيد الفعال لما يريد ذي العرش المجيد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة مقر له بالتوحيد منزه له عن الشريك والنديد، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الفضائل والمكارم وكل خلق حميد، صلى الله وسلم عليه. وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد معاشر المؤمنين عباد الله اتقوا الله تعالى وراقبوه في السر والعلانية والغيب والشهادة مراقبة من يعلم أن ربه يسمعه ويراه وتقوى الله جل وعلا عمل بطاعه الله على نور من الله رجاء ثواب الله وترك لمعصيه الله على نور من الله خيفة عذاب الله عباد الله اعلموا رعاكم الله ان اعظم المقاصد واجل الغايات وانبل الاهداف توحيد رب الارض والسماوات والاقرار له جل وعلا بالوحدانيه وافراده جل وعلا بالذل والخضوع والانكسار واسلام الوجه له خضعا وتذللا رغبا ورهبا خوفا ورجاء سجودا وركوعا واخلاص الدين له جل وعلا والبراءه من الشرك كله قليله وكثيره دقيقه وجليله فهذه عباد الله هي الغايه العظمى التي خلق الخلق لاجلها التي خلق الخلق لأجلها واوجدوا لتحقيقها وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون وهي الغايه التي ارسل لاجلها المرسلين وهي الغايه التي ارسل الله جل وعلا لاجلها رسله الكرام وَأَنْزَلَا كُتُوبَهُ العظم وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِعْبُدُوا الله وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتِ وَمَا أَرْسَلْنَا من قَبْلِكَ من رسول إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونَ عباد الله وبالتوحيد يحيى العبد حياة حقيقية ملء هارض الرحمن والفوز بالكرامة والإنعام وبدون التوحيد يحيى حياة بهيمة الأنعام إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل إن فاقد التوحيد ميت ولو كان يمشي على الأرض ومحقق التوحيد هو الذي يحيى الحياه الحقيقيه او من كان ميتا فاحييناه يقول الله جل وعلا او من كان ميتا فاحييناه اي احييناه بالايمان والتوحيد ويقول جل وعلا يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم وبالتوحيد عباد الله أمن الأوطان وراحة الأبدان وسعادة الناس الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم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 وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنَا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وبالتوحيد عباد الله سعادة الإنسان وطمأنينته وراحته يقول الله جل وعلا من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون ويقول جل وعلا فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. ويقول جل وعلا طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى أي إنما أنزلناه عليك لتسعد به ويسعد به من اتبعك عباد الله وبالتوحيد تنزاح عن القلب الأوهم وتنطرد الوساوس والأفكار الرديئة ويحصل للقلب طمانينته وراحته وهدوءه وسكونه يقول الله جل وعلا قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس وهذا توحيد الله قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس وبالتوحيد عباد الله تنطرد الشياطين ولا تطيق البقاء في مكان يصدع فيه بالتوحيد وإذا سمع الشيطان الأذن ولا وله ضراط والاذان كله توحيد وتمجيد وتعظيم لله جل وعلا وآية الكرسي وآية الكرسي هي آية التوحيد هي آية التوحيد وبيان براهينه وحججه ودلائله وبيناته وإذا قرأ المؤمن آية الكرسي لم يزل عليه من الله حافظا وإذا قرأ المؤمن آية الكرسي إذا أوى إلى فراشه لم يزل عليه من الله حافظا ولا يقربه شيطان حتى يصبح وبالتوحيد عباد الله يسلم العبد بإذن الله من كيد الأشرار من السحرة والكهنة والعرافين إن الله يدافع عن الذين آمنوا وكان حقا علينا نصر المؤمنين عباد الله وبالتوحيد, وبالتوحيد ينال العبد الخيرات كلها ينال العبد الخيرات كلها وسعادة الدنيا والآخرة فان الله جل وعلا قضى في حكمه العظيم فان الله جل وعلا قضى في حكمه العظيم ان السعاده والنعيم انما يكون لاهل الايمان والتوحيد في دنياهم وفي قبورهم وفي اخراهم إن الأبرار لفي نعيم نسأل الله جل وعلا أن يحيينا موحدين لله مخلصين الدين له مؤمنين به جل في علاه معظمين لجنابه وأن يعيذنا أجمعين من الشرك كله دقيقه وجليله وقليله وكثيره أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله عظيم الإحسان واسع الفضل والجود والامتنان وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد عباد الله فإن توحيد الله جل وعلا هو, أو هو اولى أمر وأعظم أمر ينبغي أن يذكر به الناس قال الله تعالى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون والعبد بينه وبين نفسه يحتاج إلى تقوية إيمانه وتجديد إسلامه وتقوية صلته بربه جل وعلا قال صلى الله عليه وسلم إن الإيمان لا يخلق في جوف احدكم كما يخلق الثوب فاسالوا الله ان يجدد الايمان في قلوبكم وفي خضم الفتن الصارفه والاهواء الجارفه والفتن العاصفه يحتاج الناس إلى التأكيد على التوحيد ويحتاج الصغار إلى أن ينسأوا عليه تنسئة عظيمة جليلة يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم عباد الله وعلموا رعاكم الله أن هذه الحياة دار ممر وليست بدار قرار وان الجزاء وأن الجزاء على الأعمال يوم لقاء الله يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم سليم من الشرك وسليما مما يسخط الله جل وعلا والكييس من عباد الله من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله الامن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 وعثمان ذي النورين وابي الحسنين علي وارض اللهم عن الصحابة أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم باحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بمنك وكرمك واحسانك يا أكرم الأكرمين اللهم اعز الإسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين واحم حوزة الدين يا رب العالمين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من يخافك ويخشاك يا ذا الجلال والإكرام اللهم آت نفوسنا تقوها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم أعنا ولا تعن علينا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 وثبت حجتنا وسدد السنتنا واجب دعوتنا سخي سخيمه صدورنا اللهم واصلح ذات بيننا والف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام واخرجنا من الظلمات إلى النور وبارك لنا في اسماعنا وأبصارنا وأزواجنا وذرياتنا واموالنا واجعلنا مباركين اينما كنا اللهم اغفر لنا ذنبنا كله دقه وجله أوله واخره سره وعلناه اللهم اغفر لنا ولي وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والاموات ربنا انا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام wwwislam